تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ بِهَا فَاقِرًا كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي وَقِيلَ مَنْ رَاقَقَ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفَرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمط أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا؟ ألم يكن طفلا من من يمن؟ ثم كان علقة فخلق فسو فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على؟ الماء <laughs>